Bismillah al-Rahman al-Rahim. والشمس إذا ظحها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلّها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطبواها ذل بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها